وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّ اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّ اكْتَسَبْنِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ ظَّ كان بكل شيء إ